م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل تنزيل ل ر ح ي م ت ا ا ك ب من ا ل ل ل ه ا ع ز ي ز ا ل ح ك ي م إنا ز ل ن ا الكتاب بالحق ا إليك ف ع ب د ا ل ل ه م خ ل ص الاسلاميه لله الدين الخالص والذين اتخذوا ن دونه و أ ل ا ما ء نعبدهم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 سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق ي ك و ر الليل على النهار و ي ك و ر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى الا هو العزيز الغفار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 ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ه عليم بذات الصدور و إ ذ ا مس الانسان ض ر دعا ربه منيبا إ ل ي ه ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة منه ن س ي نسي ما كان يدعو إ ل ي ه من قبل وجعل لله أ ن د ا ذ ا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من أ ص ح ا ب النار أ م ن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما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 فبشر ع ب ا د ا ل ذ ي ن يستمعون ا ب ل ف ي ت ب ع و و ن أحسنه أ ل ئ ك ا ل ذ ي ن ه د ا ه م ا ل ل وأولئك ه ا م ل ه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 ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق و ص د ق به أ و ل ئ ك ه م ا ل م ت ق و ن لهم م ا يشاءون ع ن د ر ب ه م ذ ل ك ج ز ا ء ا ل م ح ا ن ي ن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 「こんにちは」「こんにちは」「こんにちは」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 قد قالها الذين من قبرهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا ب ا ل رحمه الله إن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 واتبعوا احسن ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فردت في جنب الله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 والذين كفروا ب آ ي ا ت الله أ و ل ئ ك هم الخاسرون قل فغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات م ط و ي ا ت بيمينه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 و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها و و ض ع الكتاب وجيء بالنبيين, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وقال لهم خزنتها أ ل م ياتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين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 أولئك تحافين م ن ح و ل العرش ي س ب ح و ن بحمد ر ب ه وقضي ب ي ن ه م ب ا ل ح ق و ق ي ل ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن